هذا هو قول أئمتنا أما هذه التأليلات التي يرقبها المعتزلة وغيرهم مثلا إثبات الكلام يقول لا أجود إثبات الكلام لله لأن لو أثبتنا أن الله يتكلم للجم أن يكون له لسان ولازم أن يكون له شفتين ولازم أن يكون له لها لأنه لا يمكن وجود كلام بدون شفتين ولا لسان ولا لنا. فإذا اثبتم هذا شبهتم مورخ خلقه هذا يردون عليهم ويقولون لا يرجمنا هذا ما دام ان الله قال وكلم الله موسى تكليما وان احد من المشركين استجارك فاجنه حتى يسمع كلام الله ما لنا ولفوركم. ثم أيضا على سبيل التنزيل معكم نقول نجد أن بعض المخلوقات تتكلم وليس لها شيء مما ذكرتم هذا بالنسبه للمخلوقات مو من أنذرة قوله تعالى ثم اشتوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا قال الله يعني للأرض والسماء اتيا طوعا قالتا أتينا طائرين هل لها لشام وشبتي وهل لها لذا وقال حق الكبرة وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هل لجنودهم شيء بشان؟ اليوم نختم على افواههم قال وتكلمنا أيديهم فهل لجنود بشان وشله بل هذا في ثم هذا هو يقول صلى الله عليه وسلم إني أعرف حجرا بمكة يسلم عليه فهل له هذا بالنسبه للمخلوقات ثم أيضا لا بأس أن أذكر ما جرى لبعض الحنابلة من أئمة السنة وهو أن رجلا من أئمة الحنابلة وكان مكفوف البشر وهو يرى أن مذهب أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة على وجه يليق بجلاله مع اعتقاد معناه وما دلت عليه من غير تكئين ولا تمديد ومن غير تشبين ولا تعظيم على بعض الملوك وكان عنده اناس من, المك... من اكابر المعتزلة فقال سلم على, المل... على الامر المؤمنين، قال له المعتزلي: يا حنبلي قال نعم قال ان الله يتكلم قال نعم قال اذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقال لك يا هذا اين وجدت اني اتكلم ماذا تقول قال قل يا ربي انت لا تتكلم فأنت أن تتكلم؟ لم يأتي في آية ولا بحديث بل رد عليه من كلامه. قال اذا وقفت بين يدي الله وقال لك يا هذا اين وجدت اني اتكلم؟ قال يا ربي انت أنت تتكلم؟ وهكذا حججهم فالعكيدة شلذية. العقيده عقيده الصحابة عقيدة بالكابنين واللقاء عنهم كالبخاري والأرجاع والإوازوزي والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام عنيبة وغيرهم من لئمة الآلام